انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون خَتَمَ الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وباليوم الاخر وما هم بِمؤنين يخادِعون اللهه والَّذينَ آممَنُ وَماَا يَخدَعونَ إِللاا أَفُسَهُم وَماَا يَشعرُون فِي قُلوا بَِّ رَضُم فَزَادَهُم اللههُ مَ رضَ وَلَهُم أَذابُ أَلمم بِمَا كانَوا يَكذِبون وَإذاَا قِيلَ لَم لا تُفْسِدوا فيِي الأرضِ قَاوا قالوا إَِّ مَا نَحْن مُصْلِحون أَل إِهُمهُمُمُفْسِدونَ وَلَكِ ل يَشعرُون وَإذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كَمَ آممَنَ الن سُقالوا قالوا, قالوا أَنُؤمِنُكَمَ آممَنَ السّفَهَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إنما نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ, يجعلون أصابعهم فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ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 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحت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 وَإِ قالَالَ رَبُّكَلِمَلائكَةِ إِ جَاعِلٌُ فِيأَْرض خَليفَ قالوا أَتَجَعَُ فِيهَا مَيْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِ كُدّمَا وَيَسْفِ كُِّمَا أَ وَنَحْنُنُ سَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَك قَالَ إنِي أَلَمُ مَا لا تَعلمُون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 ان انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسماء فلما امندهم باسماء قال الم اقول لكم قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض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 وَقُلْ نَهْبطُ بَعْضُكُمْ لبَعْض النعَادُ وَلَكُمْ فِي الأررضِ مستُسْتَقَُّ وَمَتَاعُ إلَ حين فَتَلَقاَّ آدَمُ مِ الرَّبّ كَلماتٍ فَتَابَ عَلَْ إنهُ وَاتَّوابُ الرَّحيِيم قُلْ نَهْ بطُ مِن لاجميعَهَا فَإِنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ, أولئك أَصْحَابُ النَّارِ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 اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وتنسون انفسكم وانتم أَفَلَا الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين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 ولا يقبل منا شفاعة ولا يؤخذ منا عدل ولا يؤخذ منا عدل ولا هم ينصرون واذنا جيناكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, فأنجيناكم وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ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 فَاَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ أَبْعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فكلوا منها, فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نغفر لكم وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 وَالنَّصَارَى وَالصَّالِحِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون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 لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا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 قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قال الان جئت بالحق فذبحوها فذبحوها وما كادوا يفعلون وان قتلتم نفسا فادراؤتم فيها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 افَتَطْمَعُونَ انْ يَؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ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 ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا لِيَشْتَرُوا بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْاتَّخَذْتُم عندَ اللهَّ أَهدَ فَلَ يُخْلِفَ اللهَّ وَدَ أَمْ تَقولونَ علىى اللهَّ مَا لا تَعمون بَلا مَنْ كَسَبَ سَئَةَ وَحاطَت بخطتُ وَحابَت بخطتُ فَأناائك فَأولائكَ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 وَهَذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قليلا منكم وأنتم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 فَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَةٌ فَأُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ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 فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا, وقفينا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدَنَاهُ, وأيدناه بِرُوحِ الْقُدُسِ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 وَلََّ جَأَوم كِتابَابُ مِنْ عِدِ اللَّ مُصَدِّقُ لِمَا مَعوومم مصَدِّقُ لمَا مَعوم وَكَانوا مِنْ قَْلُوا يَسْتَفِْحرُونَ علىَّينَ كَفَروا وَكانوا مِنْ قَبوا يَسْتَفِْعرُونَ على الذيينَ كَفَروا فَلََّا جَأَم فَلَمَّا جَاءُوهُ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ ٱللَّهُ ٱلْكَٰفِرِينَ بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْا بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِئْسَمَا أن الله بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ أَيُنزِلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فباءوا, فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قال نُؤمِن بِمَا أُزِلَ عَلينَا وَيَكفُرونَ بِمَا وَراء وَيَكفُرُونَ بِمَا وَر أَهُ وَهُوَ الحَقُّمُصدَدِّق لِمَا مَومْ قُلْفَلِمَ تَقُتُلونَ أَم بَا اللهَّ مِن قَ إِن كُتُم مُؤمِن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 خالصتا من دون الناس فتمنو الموت فتمنو الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايدي والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ولا تجدنهم احرصا الناس على حياه ولا تجدنهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه, وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وهدى وبشرى للمؤمنين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 نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا مَا تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلممونَّ سَِّحرَ وماَا أُنزِل على الملَين وَماَا أُنزِلَ على الملكين, الملكين بِبابِه روتَ وَماارُوط وَماَا يُعَّمَان مِنْ أحدد حتى يَقلَ حتى يَقول إنما نَحْنُ فِتْنَة فَلا تَكفررْ فيتَعَمونَ منِنْ وم ماَا يُفَّقُونَ ببَ المَرغءِ وَزَود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 فَل مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَوُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَ أَجْرُ فَلَ أَجْرُوا عيدَ رَبِّ وَلَا خَْفٌُ عَلَيْهِم وَلَاهُ يَعْزَنُون وَقَالَةِ اليَعُودُ لَْسَةٍ نَّصَارَ على شَيْئءُ وَقَالَةٍ نَّصَارَ لَْسَة اليَوُودُ وَقالَالَة النَّصَارَ لَْسَة يَعُود على شَيْئِء وَهُمْ يَطْلونَ الكِتاب كَذَلِكَ قالَالََّينَ لا يَععلمونَ مِث قَْلِيم فَلَّهُ يَحكُمُ بَيْنَهُم يَْومَ الْ القِيَامَةِ فيِي مَا كانَوا فِي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 فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا, أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابات قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون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 مَن آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتِعُوهُ قَلِيلًا فَأَمْتِعُوهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْرِبُوهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ وَإِذ يَرْرفَعُ إباهمُ الْ القَواعِد مِن البَيْيتِ وَإسماعيلُ رَبنَا تَقََّ مَِّ رَبنَا تَقَّ مِ إنك أَنْ تَسَّمععَليم رَبناَا وَجعلناَا مُسلِْمَينِ لكَ وَمِنْ ذُِّيَتنَا وَمِنْ الذُِّيتن أَّةَ لك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 وَقالوا كُهُودَ أَْنَ صَراتَدُ قُبَلمِل تَ إبَهِي مَ حَنِيفَ وَمَا كانََ مِنْ المُشْكين قُلُ آممََّ بالِلَّ وَمَا أُنزِل إلين وَمَا أُنزِلَ إلينَا وَمَا أُنزِلَ إلَ إبهِيم. وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بين أحد منهم.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 وَماَا جَعلنَ الْ القِبَلَة التي كُتَعَلَْهَا إِلَّا لِنَعَلَمْ إِلَّا لِلَمَ مََتَّ بِعُ الرَّسُول مِم مي يَ قَلبِبُ عَ عقبِبَي وَإِن كَانَت لَبرَةً إِللاا عَلََّذينَهَدَ اللهَّ وَمَا كانََ اللهَّهُ لُِضيع إمَانَكُمْ إِ اللَّ بَِّاسِلَ رَأُوفُ الرَّحيِيم قَدَ نَر تَقلَلُّ بَوجكَ فيِي السَّمِ فَلًَا وَلَّكَ قِبَلَ تَرضَاهَا فَولّ وَجكَ شَطَرَ الْ المَسجدحَرام وَحيَتُ مَا كُتُم فَوّوجُهَاكُمْ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 وَمَا بعضهم بتابع قبلة بَعْضُ بتَابِع قِبِلَ تَبَعْضْ وَلَئِن التَّبَعْتَ أَوَّ أَوم مِن بَعْدمَا جَاءكَ مِنَ العلمْ وَلَئِن التَّبَعتَ أَووى أَو مِم بَعدِمَا جَاءكَ مِنَ الععلْمِ إكَ إِذَا إكَ إِذ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 لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلمو منهم إلا الذين ظلمو منهم فلا تخشوا وخشوني ولأتمم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم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 بل احياء ولكن لا تشعرون ولا نبل ونكم بشيء من الخوف من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الأموال والثمرات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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم ولا هم ينذرون وَإِلَكُمْ إلَ وَاحِدُ ل إِلَ إِلَّهُ ل إِلَ إِلَّهُ وَ الرَّحْمَُ الرَّحيِيم إِ فِي خَلْقِ السَّمواتِ وَالْأَْرضِ وَختْتِلَ فيِي الَّل وَغْتِلَ فيِي الَّْلِ فِي البَحر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 وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ, لآيات لِقَوْمٍ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 كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ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 واتى المال على حبه ذوي القربى واليتاما والمساكين والمساكين وبنى السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب واقام الصلاه واتى والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون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 ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا إنِن تَرَكَ خَيْرَوصَّّةُ للِْوالدَين وَالْأَقرَبينَ بِالمَعرُوف بالِالْمَعرُوف حَقًّا على المُتَّقين فمَنْ بَدد لَ بَعدمَا سَمعو فَإِما فَإِمَا إِثْمُ علىَّينَ يُبَدّلونَ إِ اللهَّ سَم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 كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ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 يريد الله بِكميُصرَ وَلا يريد بكم الصر وَللتُكمِل العدةَ وَللتُكَِّر الله على مدكمْ وَلتُكَِّر الله على مدَكُم وَلاعََّكم تشكرون.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 ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياتي للناس لعلهم, لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها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 ولكن البر لمن اتقى واتل بيوته من ابوابها واتل بيوته من ابوابها واتق الله واتق الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو بيئة من رأسي ففدية, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي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 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبل لمن الضالين ثم افضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا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 وَقِينَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَالْكُرُّ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إلي تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه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 هل ينظرون الا ان ياتي يوم الله فِي في ظلال من الغمام والملائكه والملائكه وقضى الامر والى الله ترجع الامور سل بني اسراء اليكم اتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءت من بعد ما جاءت فين الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه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 وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لما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 ما يزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب الا ان نصر الله قريب يسالونك ماذا ينفقون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 ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فيموت وهو كافر فاولائك فاولائك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره أصحاب النار هم فِيهَا اصحاب ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله اولئك اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميسر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 مِ مشركَةِ وَلَ جَبَتكم وَلا تُكِحُ المشْكينَ حتى يؤمنِوا وَلاابَد مُؤمنِن خَيير مِ مشْرك وَلَ جَبَكُم ألائِكَ يدونَ إلَ النَّ ألائكَ يدعونَ إِ النادِ واللههُ ييدع إلى, إلى, والله إلى الجَن وال مغفره باذنه ويبين اياتي للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيض قل واذا فاعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإذا تَطَهررنَ فَأتَُّ مِنْ حَيثُ أَمَرَكُم الله إِ اللهَّ يحبُّ التووامينَ وَيحبُّ المتَطَهِريد لِساءكُم حَرْثُ لكُم فَأتُ حَرثَكُم أن شِأْتُمْ وَقَّم لِأَمفُسِكُم وَاتَّقُ اللله وَاتَّقُ الله وَعلَموا أنكُم مُلَقُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجَعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أن تبروا, أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّوِّ فِي أَيْمَانِكُمْ ولكن, وَلَكِنْ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ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 وَلَا يَحِلُّ لََّ أََكتُمنَّمَا خَلَقَ الل فِي أَْرحَامِين وَلَا يَحِلُّ لََّ أَ يَكتُمَّماَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرحَامِيدَّ إِ إن إن كُن إنِن كُ يُؤمِ بِاللَّهِ وَالْيَوومِآخِ وَبُعولَةَُّ أَحَُّ بَِدَّّ فيِي ذَلِكَ إنأَرَادُ إن أراد إصلاحا فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمن شيئا الا, إلا ان خفا ان لا يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن فلا جناح عليهما أن يتراجعا اي يتراجع ان ظننا ان ظننا ان يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلون اجلهن فبلون بمعروف فَأَمْسِكُونَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُونَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ وُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ واعلموا, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ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 تُمْ لا تَعلمُون وَالْوَالِدَاتُ يُرضِعْنَ أَولادَهَُّ حَولَْنِ كَامِ لَنِ لِمن أَرَادَأَّتَِّ الرضَاع وَعَلَ المَوْولودِ لَ رِزقُوهَّ وَكِسوَتُهُ بِالمَعرُوف لاَا تُكََّفُ نَفْسٌ إِللاا أصَهَا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 لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ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 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ فَذَكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجًا فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فعلن, فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم اولوف حذر الموت فقال لهم الله اموت فقال لهم الله اموت ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون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 فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم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 مِنْ دَاعِي مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ فَمِنْهُمْ مَنْ, آمن ومنهم من كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ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 الله لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظه ما وهو العلي العظيم لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغيء فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فِيهَا خالدون ألم تر إلى الذي حال جاء ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم اذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت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 اُنْكَ الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ على عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَم لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يوم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 الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع وأذى والله غني حليم يَا أَهََّينَ آمَنُوا لاَا تُبَطِلُ صَدَقاتِكُم بِالمَّ وَْأَذ كََّذ يُم فِ قُماَالَ كََّذ يُم فِ قُمَا لَهُ لِآأََّاسِ وَلَا يُؤمنِنُ بالِاللهِ وَْيَْومِآخِ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 وَثَلُوا الَّذينَ يُم فِقُونَ أَمولَهُ مُبَتِغَ أَمَرضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبتَا وَتَثْبتَم مِن أَفُسِم كَمَثَلِ جََّةِ بِرَبَوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلم فَآتَتْ فَآتَتْ أُكُه ضِع فَيْنِ فَإَِّمْ يُصِبَهَا وَابِلم والله بما تعملون بصير اي يود احدكم ان تكون له جنته من نخيل واعناب من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت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 أَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَماَا تُمْ فقُ مِن خَيد وَفَائِلَكُم وَآنتُم لا تُظمون للِْفُقَر إَّذينَ أُحصِرُوا فيِي سَبيل اللَّهِ لا يَستطيعون لا يَْطيعونَ ضَضَم فِي الأرض يَحسَبُونجهِلُ غْنيا أَمِنَ التعفُّف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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, الصلاة وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ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 فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعْ أَوْ لَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يملله وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ, من, من الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ولا يئب الشهداء اذا ما دعوا ولا يئب الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عند الله واقام للشهاده وادنى وادن الا ترتابوا الا ان تكون تجاره الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم بليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضر الركاتِبُ وَلا شَدَ وَإِن تَفلُوا فَإِهُ فُسوقُم بِكُمْ وَاتَّقُ الله وَيعَّمُكم الله واللههُ بكُلِّ شَءٍ عَم وَإِن كُتُمْ على سَفَلِعُ وَلَمْ تَدِدُ كَاتِبًَا فَلِهَانُ مَ قُبُضَ فإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعضَ فَلُْؤدد الذيذِئتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَليَتَّقَِّ رَبَّ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بِمَا أنزل إليه من ربه والمؤمنون